لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب تمكن البيانات الموجودة جنب الطوق المطاطي السائق من معرفة مؤشرات التهري ويمكن أن تتعلق بمثلث أو برمز الصانع أو بالحروف اللاتينية تي دوبل في إي. تتكون هذه المؤشرات من حديبات موجودة وسط خديد طوق الدوران ويمكن إذن للسائق تقدير بسهولة مستوى تهر الطوق